سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله أسود العرين نمضي أماما أبدلنا لين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبدلنا لين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير لله جل, الله جل বদল বদল হাকিয়া ঝুমুল্লাহ সাহু পিতরে তুল হাকিয়া ঝুমুল্লাহ ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد جنات ربي سار الشهيد عن دربه دوماً أبد لا نحيد جند الله جند الله جند الله, جند الله أبداً لا لن نحيد أبداً لا لن نحيد عن خط الإيمان دربنا درب, دربنا درب قويم بالهدى القرآني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 سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا ويبعاث فينا يقينا جديد فيوم في الشهادة نصر مجيد ويبعاث فينا يقينا جديد فيوم في الشهادة نصر مجيد جند الله জিন্ড لن لن نحيد ابدا لن نحيد عن خطى ايماني دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القراني ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن خطى ايماني دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى سائرون في طريق الحق الله سائرون في طريق الحق يا جند দুল্লা <Gülüşmeler> জুনদুল্লা <Gülüşmeler>